يقول الامام ابو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن شهاب البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال الحديث التاسع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال سمعتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم وقد بدأنا الكلام حول هذا الحديث في مجالس سابقة حيث عرفنا أن هذا الحديث كان له سبب ورود ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الصحابة رضوان الله عليهم بأن الله قد فرض عليهم الحج قائلا يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالأقرع ابن حابس فقال يا رسول الله افي كل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا ثم قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم دروني ما تركتكم عليه فانما اهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم هذا ما جاء في سبب ورود هذا الحديث وقيل إن هذا الحديث ورد لأسباب أخر حيث إن الله سبحانه وتعالى نهى المسلمين عن أن يسألوا عن أشياء إن تبدلهم تسؤهم كما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم وهذا الحديث يدل بظاهره على أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الأسئلة خاصة إذا لم تكن مما قد وقع او مما جاء فيه حكم لله ولرسوله لان كثرة المسائل والعنة فيها مما يفقد العلم وهيبة العلم ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى المسلمين عن ان يسألوا ما لا فائدة فيه او منه وان كان القرآن الكريم قد جاء فيه ما يشعر بان المسلمين يسألون عن اشياء وانه يجيبهم كما جاء في قوله تعالى يسألونك تكررت في كتاب الله اثنتي عشرة مرة او ثلاث عشرة مرة وبكل مرة يجيب القرآن عما يسأل عنه السائلون لكن هذا يحمل على ان هذه الاسئله ضرورية وان الناس محتاجون اليها لما فيها من بيان شرع الله سبحانه وتعالى وان ما نهي عنه هي الاسئله التي لا حاجة للناس فيها كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم عن ثلاث ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ويحمل هذا ايضا على الاسئله التي يسأل فيها الناس فيقع فيها من العنة ويقع فيها من الجدال والمراء ولهذا نهي عن المجادلة, عن المجادلة وعن المراء وعن الخصومة في السؤال وفي هذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم المسلمين جرما إن من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء فحرم بسبب مسألته إن من أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء فحرم بسبب مسألته والله سبحانه وتعالى أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم كيف يسألون حيث بعث نبي الله ورسوله جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته رجل جاء يسأل فالتزم آداب السؤال جاء في هيئة طالب العلم جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام وهكذا طرح الأسئلة التي يرى فيها أو يعلم الناس فيها ما ينبغي أن يسألوا عنه فلما قضى سؤالا انطلق فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يردوه فلم يجدوه فأخبرهم بأن السائل إنما هو جبريل والله سبحانه وتعالى أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم ما هو الأسلوب الأمثل في سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث شرع لهم أن من أراد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فليقدم بين يدينا جواه صدقه ولما تعلم المسلمون هذا الأدب وعرفوه وعملوا به وكان فيه شيء من المشقة رفع الله عنهم تلك المشقة ونسخ ذلك الامر وقال اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فنسخا الصدقة بين يدي المناجاة يعني وجوبها لكن يبقى سنيتها ومشروعيتها كل ذلك انما كان الغرض منه ان يشتغل الناس بما ينفعهم وبما يعود عليهم وأن تكون أو يكون معرفة دين الله الغرض منها العمل والتطبيق لا أنها مجرد آراء واختلافات وفلسفات بل إنها صارت في بعض الأحيان أمر أشبه بفعل السفستائيين يعني السؤال من أجل السؤال لا من اجل التعلم والعلم وهذا ما انكره اهل العلمين ومما رخص فيه يعني في السؤال عنه فيما لم يقع ان يسأل الانسان عن امر يتوقع حصوله ويحتاج فيه الى معرفة الحكم كما جاء أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما خرجوا في غزوة أو في سرية توقعوا أنهم يحتاجون إلى الآلات التي يذبحون بها والآلات المعتاد الذبح بها هي المدى يعني السكين لكن قد يكون الناس في سفر وقد يكون الناس في سرية فلا يحملون معهم مدى فبما يذبحون ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم إنا ملاق العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب فأباح لهم ذلك وسال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ستقع لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون في آخر الزمان أمراء يتأمرون على الناس لكن هؤلاء الأمراء قد يقصرون في حقوق الأمم فما هو العمل لذلك سألوه صلى الله عليه وسلم عن احكام هؤلاء الأمراء وماذا يجب تجاههم وهل يجوز خلع يد خلعوا يدي البيعة منهم او لا فهو وان لم يقع لكن لما كان وقوعه محتملا ويحتاج الى حكم اجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث نهاهم ان يخرجوا على الائمه ما داموا يقيمون الصلاه وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند كلام الامام ابن رجب في تعليقه على هذا الحديث وروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم قال فهذا الحديث يدل على كراهة المسائل وذمها. ولكن بعض الناس يزعموا أن ذلك مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لان زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن نزول الوحي وقد يترتب على كثرة الاسئله يترتب على ذلك اختلاف الاحكام وجده الاحكام وقد تنسخ بعض الاحكام اما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي فلا أثر لكثرة السؤال لكن الماثور عن جمهور السلف من لدن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ولا إما المتبوعين كل يكره كثرة السؤال لأن وان امن ان تجد احكام او ينزل وحي بتغيير احكام لكن كثرة السؤال ستسبب نوعا من الشحناء والضغينة ونوعا من الاختلاف وهذا مع الاسف نراه موجودا ويحس بوجوده حتى ان الفقهاء او بعض الفقهاء الذين بنوا فقهم على شيء من التعصب يفترضون المسائل ويجيبون عنها وفق قواعد وضعوها لمذهبهم ويرد على الاخرين اقوالهم حتى اننا نجد في عباراتهم قال الخصم جعلوا من يخالفهم خصما بل اننا نجد في عباراتهم من اقوالهم ان قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول خصمنا خطأ يحتمل الصواب كل ذلك من نتائج الاختلاف والافتراق بل اننا نجد ان منهم من الف وكتب في مسائل يرى انها مفترضة فان قيل قلنا وان قالوا قلنا وهي امور يعني تزيد من فرقة المسلمين فهذا من نتائج كثرة السؤال قال ولكن الناس ولكن بعض الناس يزعم أن ذلك كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لما يخشى حينئذ من تحريم ما لم يحرم أو إيجابي ما يشق القيام به وهذا قد أمنا بعد وفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهة المسائل بل له سبب آخر وهو الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في كلامه الذي ذكرناه بقوله ولكن انتظروا فاذا نزل القرآن فانكم لا تسألون عن شيء الا وجدتم تبيانه لان الله سبحانه وتعالى تكفل بان هذا الدين دين مكتمل وان هذه الشريعة شريعة كاملة وأن الله تعالى تكفل ببيان ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم فالاسئله لا موجب لها ولا محل لها ومعنى هذا أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لا بد أن يبينه الله تعالى في كتابه العزيز ويبلغ ذلك رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنه فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده فما كان فيه هدايتهم ونفعهم فإن الله تعالى لا بد أن يبينه لهم ابتداء من غير سؤال كما قال تعالى يبين الله لكم ان تضلوا او اجابه لسؤال كما جاء في قوله يسألونك ويأتي الجواب وحينئذ فلا حاجة الى السؤال عن شيء ولا سيما اذا كان السؤال قبل وقوعي هذه الحادثة ولا سيما قبل وقوعه والحاجة إليه وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم اتباع ذلك والعمل به وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسائل فيحيل على القرآن يعني ان الجواب موجود في القرآن وضرب مثلا لذلك قال فان عمر رضي الله عنه ساله لان الله انزل في قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وجاء في قوله تعالى يسألونك وجاء في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت الى اخر الايه سالوا سال عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما الكلاله فقال انما جاء في هذه السوره في ايه الصيف يعني الآية التي نزلت في زمن الصيف حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون أوقات نزول السور والآيات الآية التي نزلت في سورة في زمن الصيف كافية في تفسير معنى الكلاله لأن الله يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إذ امرؤ هلك ليس له ولد فالطلله كما جاء في تفسيرها عند علماء الميراث بل ليس له اصل من الذكور وليس له فرع من الذكور والاناث ليس له أصل من الذكور يعني ليس له أب ولا جد قد تكون له أم قد تكون له أخت وليس له فرع من الذكور والإناث فإذا مات مثل هذا سمي بالكلالة وجاء تفسيره وميراث الكلاله في قوله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نص ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك فإن كان اثنتين فلهم السلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت اثنتين فلهما ثلثا ما ترك فلهما ثلثا ما ترك وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسائل فيحيل على القرآن كما سأله عمر رضي الله عنه عن الكلاله فقال يكفيك آية الصيف وأشار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث يعني الذي بين ايدينا إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل ذروني ما تركتكم عليه فقال إذا نهيتكم عن شيء فاشتربوه وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتهم. فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام ان يبحث عما جاء عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه يعني يشتهد في الوقوف على معاني ما جاء ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية والمراد بالأمور العلمية هنا يعني من الأمور الاعتقادية التي تحتاج منا إلى يقين وعلم لأن تعاليم الشر إما أن تكون اعتقادية فهي علمية وإما أن تكون عملية عبادية مطلوب منا أن نتعبد الله تعالى بها فهي التي تسمى بالأحكام العملية ولهذا قال ثم يشتغل بالتصديق ومعناه بالتصديق يعني بالاعتقاد لذلك ان كان من الامور العلميه وان كان من الامور العمليه يعني يشتغل فيها بالعمل ولهذا قال بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الاوامر واجتناب ما ينهى عنه وتكون همته مصروفه بالكليه الى ذلك لا إلى غيره وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة فأما إن كان همه أو فأما إن كان همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع فإن هذا مما يدخل في النهي ويثبت عن الجد في متابعة الأمر وقد سأل رجل ابن عمر ربي الله تعالى عنه عن استلام الحجر يعني ما مشروعية استلام الحجر عند الطواف فقال فقال له يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال له الرجل أرأيت إن غلبت عليه يعني يحيل بيني وبينه أرأيت إن زوحمت يعني عليه فبدأ يكسر من الاسئلة فاجابه ابن عمر فقال فقال له ابن عمر رضي الله عنهما اجعل ارعيت باليمن يعني اترك هذه الاسئلة اجعل ارعيت باليمن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله والحديث أخرجه الإمام الترمذي قال ومراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لا يكن لك هم إلا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه فانه قد يفتر العزم عن التصنيم على المتابعة فان التفقه في الدين والسؤال عن العلم انما يحمد اذا كان للعمل لا للمراء والجدل لهذا كانوا يكرهون الأسئلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قد تؤدي إلى ما أشار إليه من فتور وترك السنة والاكتفاء بالأعذار والاشتغال بها ومحاولة التنصل من كثير من الطاعات قال وقد عن علي رضي الله تعالى عنه انه ذكر فتنا تكون في اخر الزمان فقال له عمر متى ذلك يا علي قال اذا تفقه لغير الدين وتعلم لغير العمل والتمست الدنيا بغير الاخره عندئذ يتحول الإسلام وتعاليم الاسلام الى نظريات والى مسائل تنظير والى فكر مجرد تفكير ولهذا ابتلينا في هذه الازمان لمن يسمى بالمفكر يظهر علينا انسان يوصف بانه المفكر الاسلامي وعندما تبحث عنه لا تجده ملتزما بشيء من تعاليم الاسلام مجرد تنظير مجرد مقارنه مجرد دعاوى لكن الفعل التطبيق لا شيء من ذلك لماذا لانه يظن ان الاسلام عباره عن اشغال فكر مع ان الاسلام التزام وعمل وتصديق وصبر ومصابره واداء للواجب وصدق علي رضي الله عنه لما قال إذا تفقها لغير الدين وتعلم لغير العمل والتمست الدنيا بغير الآخرة قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كيف بكم إذا لبستكم فتنة يعني إذا وقعتم فيها يربو فيها الصغير ينشا فيها الصغير ويهرم فيها الكبير اي يشيخ فيها وتتخذ هذه الفتن سنه فان غيرت يوما قيل هذا منكر مع انها هي في اساسها منكرا قالوا ومتى ذلك قال اذا قلت امناؤكم وكثرت امراءكم وقلت فقهاءكم وكثر قراءكم وتفقها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الاخره يقول هذان الخبران او الاثران اثروا ابن, عب... ابن عباس اثر ابن مسعود رضي الله عنه واثر علي رضي الله عنه اخرجهما عبد الرزاق في كتابه وما المراد بكتابه هنا المراد به يعني في كتابه الذي يسمى بالمصنف قال ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا, يحبون عن ذا ولا يجيبون عن ذلك قال عمر بن مرة خرج عمر رضي الله تعالى عنه على الناس فقال احرج عليكم ان تسالونا عما لم يكن ومعنى احرج يعني امنع بشدة ان تسالونا عما لم يكن فانا لنا فيما كان شغلا يعني يكفينا ان نشتغل فيما يقع لان ما يقع يحتاج منا الى جهد والى فكر والى متابعة حتى نتمكن من معرفة حكمه فكيف بما لم يقع قالوا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لا تسألوا عما لم يكن فاني سمعت عمر رضي الله تعالى عنه لعن السائل عما لم يكن لانه يراه عبث وخروج عن, عن المطلوب وعن المامور به يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء تبدل لكم تسؤكم قال وكان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه اذا سئل عن الشيء يقول كان هذا يعني وقع فإن قالوا لا قال دعوه حتى يكون أما ما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم وأما ما أثر عن التابعين فمما ذكره قال وقال مسروق سألت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن شيء فقال أكان بعد فقلت لا فقال أجمنا يعني اريحنا حتى يكون يعني يقع فاذا كان اجتهدنا لك رأينا لان المسألة تحتاج له مزيد من التعمق والسؤال والتفكير وقال الشعبي سئل عمار رضي الله تعالى عنه عن مسألة وقال هل كان هذا بعده يعني هل وقع قالوا لا قال فدعونا حتى يكون فإذا كانت تجشمناه لكم يعني فكرنا في الجواب قالوا عن الصلط بن راشد كل هذه آثار تنقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم وعن الصلط بن راشد قال سألت طاوسا يعني ابن كيسان وهو من موال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم عنهما قال سألت عن سألته طاووسا عن شيء فانتهرني يعني نهاني عن هذا السؤال وقال أكان هذا قلت نعم قال آه الله قلت آه الله يعني استحلفه قال إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبر رضي الله عنه أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزولي فيذهبوا بكم ها هنا وها هنا فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون ان يكون فيهم من اذا سئل سدد او قال وفقه يعني اذا استجد شيء وسألتم عن بعد وقوعه يهيئ الله تعالى في هذه الامه من يعرف الجواب لكن ما يخشى انهم لو سألوا قبل الوقوع فان في هذا يعني مخالفة لما عليه اهل العلم يقول هذا الاثر الوارد عن طاووس قد خرجه ابو داود في كتاب المراسيل مرفوعا من طريق ابن عجلان عن طاووس عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها فإلا إن فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون منكم منهم من إلى قال سدد لا أو وفق وإنكم إن عجلتم تشتت بكم السبل ها هنا وها هنا أي فلم تجدوا الجواب المقنع يقول ابن رجب لما قال ان هذا الحديث رؤيا مرسلا مرس واخرجه ابو داود في المراسيل اراد ان يبين ما معنى الارسال فقال إن المراد به الانقطاع بين طاووس ومعاذ لان طاووسا لم يدرك معاذ ذلك لأن معاذ بن جبر رضي الله عنه توفي مبكرا حيث كان من شهداء فاعون عمواس وتوفي سنة ثمان عشرة من الهجرة يعني في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وطاوس إنما أدرك أنذال ابن عباس الذين تأخرت وفاتهم حتى الستينات من هجرة ومعنى ارساله ان طاوسا طاوسا لم يسمع من معاذ قال وخرجه ايضا من رواية يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مرسلا الضمير في قوله وخرجه ايضا يعود الى من ما ف... الى من ها ف... وما قال اخرجه ابو داود في المراسيل طيب وهذا معطوف عليه فلا لا ولو نظرتم يعني في الهامش ايش قال في رقم خمسة عندما عنده هامش قال المراسيل يعني لأبي داود قال وروا حجاج بن منهل قال حدثنا جرير بن حازم انه قال سمعت الزبير بن سعيد رجلا من بني هاشم قال قال سمعت اشياخنا يحدثون ان رسول الله صلى الله عليه وعالي وصحبه وسلم قال لا يزال في امتي من اذا سئل سدد وارشد حتى يتساءل عما لم ينزل حتى يتساءلو عما لم ينزل تبينه فإذا فعلوا ذلك ذهب بهم ها هنا وها هنا قال وقدروه عن الصنابحي عن معاوية رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلوطات قال خرجه الإمام أحمد يعني في مسنده وفسرها أي الغلطات الأوزاع وقال هي شداد المسائل وقال عيسى بن يونس هي ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف يعني من الأسئلة عن الكيفيات وعن عن الارعيتيات اخبرني عن كذا وهو امر لم يقع ويحتمل عدم الوقوع فهي مما يسمى يسميه العلماء بالغلطات قال ويروى من حديث ذوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أقوام من أمتي يغلطون فقههم بعضل المسائل أولئك الشرار أمتي علق عليه بقوله الحديث أخرجه الطبراني في مسند في, في معجمه الكبير. وفيه يزيد بن ربيعة قال هيدا في المجمع يعني في مجمع الزوائد مبينا مكانة او درجة هذا الحديث قال وهو متروك فالحديث ضعيف نعم على ايه قائلين بيش واش دخل البداء هنا يكون حج لهم ولا عليهم ايش وجه الحج عليهم ايش معنى البداء انت مو بتقول يكون حج على اهل البداء ايش معنى البداء ليس هذا البداء البداية هذه قضية اتخذها اول من اتخذها اهل الكتاب وسار عليها من من سار على سنة اهل الكتاب كانوا يقطعون بامور يقولون سيقع الشيء المعين بعد شهر سيموت فلان او ستقع البلوى الفلانية واذا حان الموعد ولم تقع يزعمون ويقولون ان الله بدأ له غير ما مر غير ما اخبر وان الله بدأ له ان لا يفعل ذلك هذا هو البداء وهذا البداء قالت به بعض اهل البدع من الفرق الاسلاميه لانهم كانوا يكذبون فيما ينسبونه الى الله تعالى فاذا حان الموعد والوقت ولم يقع قالوا بدا لله غلاف ذلك فايش علاقه البدء بي يسالونك هنا الله سبحانه وتعالى لما قال يسالونك استفتونك الاسئله والاستفتاءات التي جاءت في كتاب الله كلها تتسال عن احكام واقعة قائمه ارتباط لها بالبدايه يسالونك عن الخمر والميسر يعني ما حكمهما يسالونك عن الاهله يسالونك ماذا ينفقون لا مو بلازم لان التعبير بالفعل المضارع قد يكون للحال يكون للحال فاذا كان للحال انتفى البدء واضح هنا سؤال يقول وقالي لي حادث سياره حيث صدمني شخص وقد كان معي وقد كان معي والدي في السيارة فمات رحمه الله في ذلك الحادث وكنت أنا الذي أقود السيارة فقيل لي إنه يجب علي صيام شهرين متتابعين كفارة قتل الخطا فما رايك في ذلك يا شيخ الجواب من قال لك هذا القول هو الصحيح لانك كنت سببا في قتل والدك خطا والله تعالى يقول وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا الى ان قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله فهو الاصل فالاصل انه يلزمك ان تعتق رقبه فان لم تجدها يتعين عليك صيام الشهرين مع دفع الدية اذا طالبها طالبك بها اهلها فإن لم يطالبوا وعفوا عن حقهم وهو الديا يبقى حق الله وهو الصيام وهو أيضا هو السبب لأنه معه في السيارة قال وقال الحسن شرار عباد الله الذين يتتبعون شرار المسائل يغمون بها عباد الله وقال الاوزاعي إن الله إذا أراد أن يحرم إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم القى على لسانه المغاليط فلقد رأيتهم أقل الناس علما وقال ابن وهب مالك. أدركت هذه البلدة يعني المدينة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم يعني المسائل وقال أيضا سمعت مالكا وهو يعيب كثرة الكلام وكثرة الفتيا ثم قال يتكلم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا يهدر في كلامه يعني نوع من الانكار وقال سمعت مالكا يكره الحوادث وقال سمعت مالكا يكره الجواب في كثرة المسائل وقال قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي فلم يأتيه في ذلك جواب يعني ليس كل ما يسأل عنه يوضع له جواب وكان مالك رحمه الله يكره المجادلة على السنن ايضا قال الهيثم بن جميل قلت لمالك يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبل منه وإلا سكت قال إسحاق بن عيسى كان مالك رحمه الله يقول المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول المراء في العلم يقس القلوب ويورث الضغن ويورث الضغن وكان أبو شريح الاسكندراني يوما في مجلسه فكثرت فكثرت المسائل فقال قد قلوبكم منذ اليوم فقوموا إلى أبي حميد خالد بن حميد اصقلوا قلوبكم وتعلموا هذه الرغائب فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة وأقل المسائل إلا ما نزل فإنها تقس القلوب وتورث العداوة وقال الميموني سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يسأل عن مسألة فقال وقعت هذه المسألة بليت بها بعد وهذا كله مما يؤكد ان السلف الصالح رحمهم الله كانوا يكرهون كثرة المسائل الا فيما نزل ولهذا يقول وقد انقسم الناس في هذا الباب اقساما يعني في مسألة في كثرة المسائل نعم عندكم قسمان قال وقد انقسم الناس في هذا الباب اقساما فمن, فمن اتباع اهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وصار حامل فقه غير فقيه، ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسببه الاهواء والشحناء والعداوة والبغضاء ويقتر ذلك كثيرا بنيه المغالبة وطلب العلو والمباهاه وطلب العلو والمباهاه وصرف وجوه الناس وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت السنه على قبحه وتحريمه لانه خرج عن القصد ولانه اصبح غرضا من اغراض الدنيا وفي مثل هؤلاء ما يعني وفي مثل هؤلاء جاء قوله صلى الله عليه وسلم ان اول من تسجر بهم النار ثلاثه منهم رجل قرأ القران ولما سئل قال قرات القران وتعلمت العلم وجادلت ودافعت وعملت فيقال له كذبت وانما فعلت ليقال انه عالم وقد قيل والنوع الثالث قال وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصقيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صقيقها وسقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها ثم معرفه كلام الصحابه رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان في انواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام واصول السنه والزهد والرقائق وغير ذلك وهذا هو طريقة الامام احمد رحمه الله ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما احدث والله سبحانه وتعالى اعلم